ثمانية. استمع إلى الساعات وأعدها ثم اكتب الساعات ورقمها حسب الصور كما في المثال الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة